والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرا وأما من بخل واستغنى وَكَذَّبَ بِحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِن عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَرِثُولًا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بفغاء وجه ربه الأعلى سوف يرضى